اياته ويزكيهم ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لم ما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يوتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا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 وَسَعَمْتُمُوا أَنَّكُمُ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ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 إلى عالم الغيب والشهادة فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوِدِي لِالصَّلَاةِ مِن يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وداروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل للله وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارتنا لهون فضو إليها وتركوك قائما قل ما إن